فيرفع عنهم ما نزل بهم من بلاء وكذلك دفعني للحديث عن مأساة الصومال انذار الأمة من حملات التنصير الرهيبة التي يتعرض لها أهلنا في الصومال ليل ونهار والتي تقوم على قدم وساق انظروا أحبتي في الله إلى ما فعلته المجاعة بأولادنا هناك جلد على عظم انتشرت الأمراض وانتشرت الأوبئة واشتدت المجاعة ونزل الموت والهلاك وإنا لله وإنا إليه راجعون والعالم الإسلامي في غفلته نسي أن في الصومال عرب نسي أن في أرض الصومال مسلمون وإنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر سبحان الله ذلك نتحدث في هذه الليلة المباركة عن الصومال حتى نستشعر نحن فضل الله علينا فنشكره هتساءل بما تحلم يا ترى يحلم بشربة ماء أو كوب حليب أو كسرة خبز مات ما لا يقل عن خمسين ألف طفل دون الخمس سنوات تخيل أن هذا الولد ولدك أنت يشرف على الموت يجود بروحه وأنت تملك مليون أو عشرة ملايين أتدفعها حتى لا يهلك ولدك ينبغي أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك وأن تعتبر أبناء المسلمين كأنهم من أبنائك وأنت مسؤول بين يدي الله غدا عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته لما نشوف هذه المناظر نستشعر نعمة الله علينا ونحس بفضل الله علينا ونعرف أن الله عز وجل أولانا بالكثير من الفضل وبالكثير من النعم ما هي قصة الصومال؟ احكيت الصومال معظم الشباب لا يعرفون ان الصومال بلد عربي اصلا احنا مع الكوره ومع الالترس ومع الدوري والكاس وكاس الامم وكاس الكؤوس وكاس العالم احنا فاضيين في شباب بالملايين من شباب العرب لا يعرفون اصلا ان الصومال أرض العربية إسلامية الصومال في سطور تقع في الشرق الإفريقي أو القرن الإفريقي ولها ساحل طويل على المحيط الهندي طوله 2160 كم مربع وساحلها الشمالي يطل على خليج عدن جنوب البحر الأحمر موقع استراتيجي يطل على باب المندب يحدها غربا. أثيوبيا النصرانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل ومن الشمال جيبوتي ومن الجنوب كينيا المدعومة ايضا من أمريكا ومن إسرائيل مساحتها ستة مليون وسبعة وثلاثين ألف كيلو متر مربع تقريبا عدد السكان عشر مليون كلهم مسلمون كلهم من أهل السنة اللغة الصومالية والعربية واللغة الرسمية اللغة العربية والصومال عضو في جامعة الدول العربية وماذا فعلت جامعة الدول العربية لشعبنا في الصومال اجتمعت في لبنان في مؤتمر القمة سنة 2002 وقالت هندفع 56 مليون دولار للمساعدة في حل أزمة الصومال ولم يصل منها دولار واحد الى اهل الصومال لم يدفع اصلا دولار منها واحد لاغاثه اهل الصومال الم اقل لكم هذه الجامعه العربيه تذكرني بمتحف الشمع تجمع مجموعه من المومياوات من التماثيل يا ليت هيئه الاثار في مصر تضمها الى الاثار المصريه وكل سائح يأتي عندنا لزيارة متحف التحرير نأخذه في زيارة سريعة إلى متحف الشمع المسمى بجامعة الدول العربية الحرف المهن في الصومال 75% من شعب الصومال يعمل بالرعي والباقون يعملون بالزراعة والبقية الباقية تعمل بصيد الأسماك نسبة الأمية في الصومال خمسة وسبعين في المية احتلت من البرتغال واحتلت من فرنسا واحتلت من انجلترا واحتلت من إيطاليا واحتل بعض أجزائها من كينيا ومن إثيوبيا فلما خرج الاحتلال ترك البلد لديكتاتور لبري سيد بري ديكتاتور ولذلك خمسة وسبعين في المية من شعب الصومال يعانون من الأمية ولا حول ولا قوة إلا بالله أرضها منبسطة فيها غابات ضئيلة في جنوبها نهران ثرواتها أعظم ثروه فيها المراعي الطبيعية تغطي خمسين في المئة من أرض الصومال ولذلك هي من أغنى الدول في الثروة الحيوانية ومن أغنى الدول في الثروة السمكية شفتوا خريطه الصومال تقريبا تسعين بالمئة أو تلت تربع الصومال يطل على البحار مساحة كبيرة تطل على المحيط الهندي وشمال الصومال يطل على جنوب البحر الأحمر كل الحدود تطل على بحار عدا حدودها التي تطل على داخل القاره الافريقيه وتشاركها فيها كينيا وجيبوتي واثيوبيا ولذلك عندها ثروه سمكيه هائله وموقعها استراتيجي فعلا وخطير جدا ولذلك طمع فيها اعداء الاسلام منذ زمان بعيد شايفين الصومال حدودها تلت تربح حدودها تطل على بحار غنيه بالثروة السمكية موقع استراتيجي رائع يسيطر على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ولذلك طمع فيها أعداء الإسلام من المستعمرين منذ أمد بعيد أول من احتل أرض الصومال من دول أوروبا البرتغال دخلت البرتغال بجيوشها إلى أرض الصومال في القرن السادس عشر الميلادي فدمروا المدن الساحلية وهجروا أهلها وأبادوا الشباب وفعلوا الافاعيل غير أن الله عز وجل أعان إخواننا في الصومال وقاوموا هؤلاء المجرمين وانتصروا عليهم وقتلوا قائدهم كريستوفر, أو كريستوفر دي جامة أخو فاسكو دي جامة البرتغال أتلوه وانتصروا على البرتغال وضحروهم وطردوهم والحمد لله رب العالمين وفي أواخر القرن التاسع عشر زي بقية دول الإسلام احتلتها هنجلترا وفرنسا وإيطاليا السيم الدول العربية والإسلامية عليهم دخلت فرنسا الصومال سنة 1862 ودخلت ايطاليا جنوب الصومال 1881 واحد وثمانين ودخلت انجلترا شمال الصومال سنه 1883 وثمانين يعني ايه يعني الصومال اتقطعت تمزقت بين ثلاث دول محتله تنهب الثروات انجلترا خدت حته ايطاليا خدت حته فرنسا اكلت قطعه ثم سلمت إنجلترا بعض مناطق الصومال لإثيوبيا